إذاط البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم غني غني يا رب الشعر وهبي لي أن أحكي عن غضب أخي ليوس ابن بيليوس عن الغضب الموكع. الذي أفعم اليونانيين بآلام لا حد لها وشيع إلى هاديس بأرواح الأبطال التي لا تخصى جاعلا من أكسادهم فريسة لجوع الكلاب ولجوارح الطير على اختلاف أشكالها وهكذا تتحقق إرادة زيوس <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> الإلياذة الإلياذة للشاعر اليوناني القديم هوميروس يكتبها للإذاعة هلال أبو عامر وعلي عزب. هذا من أخراج هلال أبو عامر آلهة الأولمب <تصفيق> بسمي أنا زيوس كبير الآلهة ورب الأرباب إله البرق والصواق أرحب ها أشوفني العزيزة وباسم زوجتي هيرا ربة الحياة والسلطان أرحب بكم يا آلهة وإلهات الأولمب في هذا الحفل الكبير الذي نقيمه دائما في عرشنا هنا على قمة الأولمب للمتعة والسعادة حضرات الآلهة والإلهات فلنشرب نخب هذا الحفل العظيم نخب حفل العظيم ما لك يا زوجة العزيزة هيرا أراك تتوعدينني بنظرات مليئة بالضيق لأنك لا تحب إلا نفسك ها كيف؟ هل تتغاب؟ هيرا كيف تقولين لي ها إنني كيف تقولين على زيوس رب الأرباب إنه يتغاب لأنك يا زوجي العزيز عدت أن تقدم الحفل باسمك فقط ونسيت أن التقاليد تحكم عليك تقديم الحفل باسمك واسم زوجتك صاحبة الحفل <تصفيق> إنه سهو بسيط تداركته على الفور تداركته بعد أن نبهتك إليه والأحرابك كرب للأرباب أن تكون واحيا للقواعد الخاصة التي تفرضها مثل هذه الحفلات حتى لا تصبح حياتنا الخاصة نحبا للإشاعات بين الآلهة والآلهات هنا على قمة الأوليمب وهل, وهل يجرأ أحد منهم؟ معنى أنك لم تذكر اسمي في الترحيب بهم أن هناك خلافا بيني وبينك تزوجين تعكي من هذه الهواجس فأنت زوجتي وحبيبتي وكل شيء لي يا حبيبتي اتاعد <تصفيق> <تصفيق> عني أنا, أنا في خصام معك حبيبتي أنا لا أتحمل <تصفيق> هذا الدلال وسأثبت لك أمام الآلهة مدى حبي لك حضرات الآلهة والإلهات استمعوا إلي يولي رب الأرباب أن هيرا ربة الجاه والسلطان هي زوجته وحبيبته ومالكة قلبه الوحيدة فنشرب نخب هيرا حبيبة زيوس <تصفيق> هيرا, <تصفيق> هيرا أرجو أن أكون قد وفيتك حقك ونلت رضاك عني الآن انا راضية عنك تماما يا زيوس يا حبيبي مولاي زيوس رب الارباب ماذا تريد ايه الاله فايستوس اله الحدادة والنار بمناسبة هذا الحفل العظيم اسمح لي ان اقدم لكم هدية متواضعة احضرتها خصيصا لهذه المناسبة قدم هديتك يا هيفايستوس ها هي يا رب الارباب ما هذا برميل؟ نعم برميل صنعته من الذهب والفضة وطغمته بالدر والجواهر السمينة وملأته بالنبيذ المعتق شكرا لك يا إله الحدادة والنار على هديتك الثمينة ولكن ولكن ماذا أيها الإله الأعرق؟ <تصفيق> فلتسمح لنا يا كبير الآلهة أن نشرب من هذا البرميل ليلتنا هذه، والكدع نبيذك كجانبا لماذا؟ لماذا؟ لتكمل به ليلتك عندما تخلو مع زوجتك هيرا رب الحياة والسلطان. <تصفيق> رغم أنك إله أعرج، فأنت لمَ أحمزكي؟ <تصفيق> ماذا يا زوجتي العزيزة؟ ركا تنظر لأفروديت ربة الحب والجمال نظرات تدفع إلى الشك والريبة يا زوجتي الحبيبة لا تدعي الغيرة تتسلل إلى قلبك اني فقط أتسمع ما يدور بينها وبين أفولو أفروديت ربة الحب والجمال من هو يا ترى ضحيتك القادمة؟ الذي ستلقين إلى قلبه بسهام الحب فلا يعرف النوم إلى كفنه سبيلا على الأقل سهامي تدفع الحب إلى القلوب أما سهامك أنت أي أبولو إله النور الذي يرمي سهامه من بعيد وإله العرافة والنبوءات ومرسل الأحلام فهي سهام قاتلة تحمل الشر <تصفيق> نسيت شيئا من اختصاصات أبولو يا أفروديت إنه يغضب كثيرا إذا لم نذكر كل اختصاصاته الربانية اختصاصات أبولو الربانية كثيرة أي بوسيدون إله البحر لدرجة أنه من الصعب ذكرها دفعة واحدة معذرة هل نسيت شيئا من اختصاصات أبولو؟ نعم نعم نسيت أن الشمس هي مركبة أبولو الذهبية التي يقودها كل يوم من الشرق إلى الغرب فهو إله متعدد المواهب والاختصاصات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم أنا إله متعدد المواهب ومتعدد الاختصاصات الربانية أي بوسيدون ولست مثلك إلها للبحر فقط كفى يا أبولو كفى يا بوسيدون نحن في حفل سمر ولما قال هنا للعراك والمفاضلة بين الاختصاصات حتى لا يغضب منكما كبير الآلهة زيوس دعونا من هذا قل يا أبولو أنا رهن إشارة منك يا رب الحب والجمال طالما أن العرافة والنبوآت هما ضمن اختصاصاتك الربانية ما هي تنبؤاتك لما سينتهي إليه حفل الليل خاصة وأن عبث الآلهة بعد أن يفعل النبيذ فعله برؤوسها يدفع ثمنه البشر أسفل قمة الأوليمب آه يا ربة الحب والجمال لماذا تطلبين مني أشياء لا أريد ذكرها هل تخفي عن أفروديت شيئا يا أبولو لا ولكن ولكن ماذا أرجوك يا أفروديت دعينا ننعم بهذه الليلة فنحن في بدايتها ولا أحب أن نصل إلى نهايتها الأهل أبولو نعم كأسك فارغ دعني أملأه لك من نبيذ فيستوس المعتق. اشرب اشرب يا أبولو اشرب هذا أيضا هذا آه. إنه ألذ كأس شربتها يا أفرودت قل الآن ما تتنبأ به أفرودت تصغي إليك اسمع يا أفرودت إلى ما هو آت سيحدث شقاق وصراع بين الإلهات يترمل من جرائه بين البشر كثير من الأمهات ويضيع من الشباب آلاف الجرحى والأموات ويعم بين البشر الخراب حيث تعوي الذئاب ويلغى العقل وتسود الحراب كفى كفى يا أبولو هذه نبوءات سيئة إلى أين يا فروديت انتظري انتظري حتى أكمل لك نبوءتي لا لا أريد أن تكمل فأذهب حيث تجلس أثنى ربة الحكمة إيه؟ لماذا أغضبتها يا أبولو حتى جعلتها تترك مكانها بيننا هكذا أنا أنا لم أغضبها هي التي غضبت لماذا لست أدري أثنى يا ربة الحكمة كيف حالك؟ كما ترين ألاحظ وأتأمل وأزن الأمور بميزانها الصحيح أية ريح طيبة جعلتك تأتي لتجلسي معنا يا أفروديت ريح التي اتبعث بها أي أيولوس إله الريح اسمحي لي يا إلهة الحب والجمال أن يكون لي شرف تقديم كأس لك ابتهاجا بوجودك بجانبي لا على لدي أيولوس وشكرا لك على مجاملتك الرقيقة تفضلي أوه أثناء ربة الحكمة لماذا لا تشاركيننا الشراب؟ أنت تعرف أنني لا أشرب الخمر <تصفيق> أعرف ولكن هذه حفلة زيوس وهيرة حفلة آلهتي وإلهات الأولمب. ولا أجد مانعا من أن تشاركينا ولو بكأس واحدة إن الخمر تذهب العقل وأنا ربة الحكمة فإذا ذهب العقل فلن تكون هناك حكمة <تصفيق> إذن فمن الحكمة ألا تشربي أفروديت ما لي أراك شاردة لعلها تفكر في ضحية جديدة تقدمها قربانا للحب المحبون ليس ضحايا فالحب هو أحلى ما في الحياة خضرات الآلهة والإلهات اسمحوا لي أن نشرب هذه الكأس نخبا لهذا الجمع الذي لا يتكرر كثيرا نظرا لمشاغلنا الكثيرة في رعاية رعايانا من البشر المضارع. المضارع. ولكن أيها الآلهة والإلهات ألا تلاحظون غياب أحد عن هذا الحفل لا, يا لا, يا لا, يا لا هناك من يغيب عن حفلنا هذا دون أن يقدم اعتذارا عن عدم حضوره من تقصد يا كبير الآلهة أرس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 إنني لم أدعوها يا كبير الآلهة إلى هذا الحفل لماذا زوجتي العزيزة إيرا؟ لا أحب أن تكون بيننا الليلة أرس ربة الخصام والشقاق حتى لا تحيل بهجتنا إلى غم ونكد. إيرا يا زوجة يا كبير الآلهة تأولي والإسماعينا تأولي والإسماعينا أيها <تاوريك> الآلهة والإلهات تكلم يا أولو اسمعوا لي. أولا فلنشكر الإلهة هيرا لأنها لم تدع آرس إلى هذا الحفل وباسمي ونيابة عن جميع الآلهة والإلهات الذين حضروا هذا الحفل أطلب الإذن من كبير الآلهة زيوس أن نصرب نخبى عدم وجود آرس بيننا <تصفيق> دعوا إليه السياس، رب الأرباب، دون أن يتعاوني إليه. أنا أرس، ربّة الخصام والشقاق والغم والنكد. إنهم الآن جميعا يتسمرون ويضحكون، وأنا هنا وحيد. أقدم أظافري كمدا وحقدا ومرارا ألست إلهة مثلهم هل أظل هنا بعيدا وحتي يفترسني الغيظ من الذي طبر إبعائتي أو أوحى إلى سيوس بعد دعواتها إنهم جميعا يكرهونني بل إذا رأاني أحدهم في مكان ما أو إذا لمحاني في طريقه فإنه يشحاني مبتعدا <تصفيق> إنهم ينظرون إلي نظرة ضيق وقرف فأنا أيوك الكريه القبيح أنا الغم وأنا النكد ولد هل اقف هكذا انت بحظي واتركهم هناك في سعادة وهماء لا لا لا لابد ان اثقر لكرامتي لابد ان احيل سعادتهم وفرحهم الى غم وناكد نعم هذا ما نويته ولابد من تنفيذه نعم ولكنك من من الذي فعل هذا ليبعدني هل هو أحد الآلهة أم إحدى الإلهات؟ هل هي هيرا ربة الحياة والسلطان أم آثينا ربة الحكمة أم أفراديت؟ ربة الحب والجمال آه أفروديت ربة الحب والجمال وأنا ربة الخصام والشقاق وإنها كان أوه. لابد أنها تتمختر بدلال في زوبها الشفاف وكل الآلهة يتصابقون في طلب والدلال. ويقدمون لها الورود وابتسامات الحب والإعجاب ونظرات المحبة تتعلق بها أينما ذهبت علي أن أفعل شيئا لم أظل قاعدة هكذا نهبا للغيز والكمد سواء كان الفاعل أحد الآلهة أو إحدى الإلهات فإن علي أن أفعل فعلتي وأحيل سعدتهم غما وهناءهم نكدا ولكن كايرا كيف يا ربّ الخصام والشقاق والنكد والغم كيف؟ <تصفيق> <تصفيق> يا فارس أفردت عروس الأولمب تعالي اقتربي اقتربي أنا زيوس كبير الآلهة أريد أن أباركك تعالي زيوس زيوس نعم يا زوجتي العزيزة زيوس احتشم احتسم يا كبير الآلهة لا تعطبي لا تغضب يا زوجتي العزيزة ابتعدي يا مردت حتى لا تلقي هيرا كأسها فتشق به رأسي عيلوس <مترضك> يا إله الرياح ماذا تريد يا أبولو؟ انظر زيوس وهيرا ماذا تريد أنت؟ أخشى أن تستبد الغيرة بهيرا فتحيل حفلنا هذا إلى معركة بينها وبين كبير الآليا فهو كما نعلم إصباص ولا يستطيع أن يتمالك نفسه على الأقل أمام زوجته نعم فما بالك وهو مخمور اسمع نادي على أفرودت لتجلس معنا هنا بعيدا عنه فإن زيوس على وشك أن يفقد عقله من كثرة ما شرب من النبيذ. وقد يحدث أن تطل أريس ربة الخصام والشقاق برأسها فيتحول الحفل إلى ما لا تحمد عقباه آه لماذا تذكرت أريس الآن؟ بين هيرا وزيوس لا لا قد يغضب أحدهما ويترك الحفل وفي هذه الحالة سيظل الحال كما هو فباقي الآلهة والإلهات سيستمرون في مراحهم إذن العب العبتي مع هيفاستوس الإله الأعرق إله الحدادة والنار أوحي إليه أنه منبوز والكل مبتعب لهيئته القذرة ورائحته المنفّرة نتيجة لعمله في الحداد. وهيفا إستوس أهوجنت طبيعته وقد يدفعه هذا أن يتحول إلى ثور أسطوري. لا لا لا لا لا لا هذا أيضا ليس والغم قلناك يقسمونا على حفيس سيوس كبير الالهه وامرأة ومن اليسير أيضا أن يتنازل أحد عمل الآخر فيعود الوئام بينهما ومن اليسير أن تحدث شقاقا بين امرأة وامرأة ولكن من الصعب أن تتنازل إحداهن عن حقها للأخرى إذن علي أنا أحس الشقاق والخصام والغم والنكل شيء يجعل كل إلهات الأوليمب في وفي هذه الحالة لن تتنازل إحداهن للأخرى مهما حدث من تدخل للسيوس بينهن فالإلهات عنيدات بطبعهن يا قد أدركت ما كنت أريده نعم ولكن ما هي الطريقة الناجعة التي تضمن نجاح ما أريده ما هي الغطة المحكمة التي تضمن النجاح يا أرس هایی هایی هایی هایی هایی ستكون وسيلتي لتنفيذ خطات الجهنمیه لیحداث اشقاق هائن بين الالهات هایی ربت الجاه و السلطان واسنه ربت الحكم ربة الحب والجمال <تصفيق> إن كل منهن تعتقد أنها أجمل من الأخرى من وجهة نظرها طبعا سأكتب على دفاحة الذهبية كلمة للأجمل ثم ألقيها في وسط الحفل بين هيرة وعفرادات وعسنة التي يرقصنا ويشربنا النبيذ في حفل زيوس وهن فرحات لعدم دعوتي لحضور الحفلة رغم أن كل منهن لا تكن للأخرى أي مودة فكل واحدة تغار من الأخرى على عكس ما يظهرناه أمام الجميع خاصة في مثل تلك الحفلة <تصفيق> سألقي تفاحة الزهبية وعليها كلمة للأجمال وسوف تفعل فعلها بينهم موسيقى <تصفيق> هيرا <تصفيق> هيرا أتنا أفردت تعالوا تعالوا اجلسنا هنا بجانبي على العرش ما هذا يا كبير الآلهة هل تريد أن تستحوذ وحدك على جميع الإلهات ومن نغازل نحن إذن لم يبق لك يا أبولو إلا هيفايستوس إله الحدادة الأعرق وعليك أن تراقصه وتغازله <تصفيق> <تصفيق> أيلوس كيف يراقص إلها أعرق يا أيلوس <تصفيق> وماذا يفعل أبولو وقد تركته جميع الإلهات إلى أحضان زيوس كبير الآلهة صحين صحين لا تتضوالون علي بألسنتكم فأنا كبير الآلهة ورب الأرباب إله الرعد والبرق والصواعق ومن حقي أن أخذ جميع الإلهات في أعضاني زيوت. لقد لعبت الخمر بعقلك فصرت تهذي. أقسم إذا لم تعي ما تقول وتفعل ليكونن لي معك شأن لا ترضى. يا زوجتي العزيزة هيرا نحن في حفل صمر دعيني أفرج عن نفسي ليلة ليلة واحدة أهرب فيها من من من, من ماذا يا زيوس؟ منك يا لا لا لا لا شيء لا شيء لا شيء أثمة أفرديت اذهب بعيدا عن زوجي هيا هاي ماذا تريد زيوس ماذا به بعد أن نفرغ من حفل الليلة ستنفرد به زوجته هيرا وتلقنه درسا لن ينساه أجل ستجعله أضحوك تآلهة الأولم دعونا من زيوس وهيرا ولنكمل مرحن الليلة أه سأقوم لأراقص أفروديت هذه هي فرصة المناسبة ألقب التفاحة الزهبية بين الإلهات الآن لتفع <تصفيق> ما هذا الذي سقط بيننا إنها إنها تفاحة ذهبية انظروا ماذا كتب عليها ماذا كتب على التفاحة يا هير مكتوب عليها للأجمل <تصفيق> إذن أنا المقصودة بها؟ نعم، لقد ألقيت لي أنا، هيرا، رب الجاه وسلطان، زوجتي زيوس رب الأرباب. أنا الأجمل، أنا الأجمل. <تصفيق> أليس كذلك؟ أليس كذلك يا زوجي الحبيب، زيوس؟ آه، آه، آه،, آه بلا، بلا، أنت الأجمل. <تصفيق> لا، لا. هذا تحيز واضح يا كبير الآلهة ليست هيرة هي المقصودة بالتفاحة إنها لي أنا أنا ربة الحكمة فالجمال الحقيقي هو جمال العقل والحكمة هي ميزان الحياة تحفظها وتمنع عنها الشرور فالوجود بغير الحكمة والحكماء يسوده الطيش ثم الدمار والعدم الحكمة هي البصيرة التي ترشد للأفضل والأحسن فهذه التفاحة لي أنا أنا الأجمل أعطني إياها ماذا تقولين يا أتنا كلامك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك فقدت حكمتك وعقلك أقسم بزيوس وبكل آلهة الأوليمب إن هذه التفاحة لن تكون لأحد غيري عيلوس إلى الريح يبدو أن حفظ الليلة سنتهي نهاية غير السعيدة أصمت يا هيفاستوس حتى نرى ما سيحدث بين الإلهات أنا فقدت عقلي وحكمتي يا هيرا لم أكن أحسب أنك على هذه الدرجة من الأنانية وحب الذات لدرجة أن تنكري على الآخرين حقهم إذن اسمعي مني ما لا يصر خاطرك إنك يا هيرا كفى كفى شجارا هل انتر يا زيوس كيف تتطول هذه الإلهة عليها قال هيرا ربة الجاه والسلطان لماذا تصمت هكذا يا زيوس تكلم من حقق أن تحسم هذه القضية يا كبير الآلهة وتضع كل شيء في مكانه الصحيح ولتعلم أثنى ربة الحكمة مكانتها وحجمها الحقيقي هنا على قمة الألمب مكانة من وحجم من يا هيرا اسألي زوجك زيوس كبير الآلهة عن مكانتك في قلبه أولا وما هو حجمها قلت كفى شجارا آه, آه الإلهات بدأنا في كشف المستور ماذا تقول يا أبولو ها؟ أراك تغمغم بكلمات غير مفهومة أه أنا لا, لا شيء من الأفضل أن نتدخل بين الإلهات كيف يحدث هذا بينكما؟ وفي حضرتي أنا كبير الآلهة يا كبير الآلهة إنهما يتشاجران على شيء لا يخصهم. آه،, آه، ثالث أصبحت هي الأخرى داخل الحلب؟ لماذا التفاحة إذن يا أفروديت؟ لي أنا. ماذا تقولين أنت الأخرى؟ أقول هذه التفاحة المكتوب عليها للأجمل هي لي أنا. <تصفيق> خير لك أن تجلس مكانك وتصمت يا أفروديت. ماذا حدث لك؟ ها؟ تصمتين دهرا ثم تنتقين كفرا؟ إنني واثقة مما أقول أثنى هذه التفاحة لي أنا فأنا الأجمل أنا ربة الحب والجمال صاحبة الحق الأوحد في هذه التفاحة لقد كتب عليها للأجمل اسألوا الآلهة أو أنصاف الآلهة أو البشر من من الأجمل أنا واثقة من نفسي سيجمع الكل على اختياري أنا صاحبة للتفاحة الذهبية ليس الجمال جمال الجاسد يا أفروديت إن الجمال جمال الجاه جمال السلطان فمن الذي لا يحب الجاه ومن الذي لا يبغي السلطان ومن الذي لا ينشد الحكمة قول من الذي لا يهوى الجمال ويسكره الحب مهما قلتما فلم تكون هذه التفاحة من نصيب أحد غيري بل هي من نصيبي أنا بل أنا آتني إياها كفى كفى كفى شجارا هذا لا يليق بإلهات إذا كنتن تفعلن ذلك هنا على قمة الأولمب وأنتن إلهات فماذا يفعل البشر العاديون في مثل هذه الأحوال ها؟ والأدهى أن يحدث هذا في عضرتي أنا رب الأرباب زيوس وأمام آلهة الأوليمب أبولو وأيوس وبوسيدون وهيفايستوس ماذا يحدث لو تسلل أحد من البشر إلى قمة الأوليمب هنا ورآنا ونحن في هذه الحالة ها؟ تصوروا أيها الآلهة والإلهات لو رآنا أحد من عبيدنا البشر والمعركة تصل بين إلهات الأوليمب إلى حد كشف المستور والتشابك بالأيدي ماذا يكون حالنا عندئذ وكيف يعبدوننا بعد ذلك طبعا ستكون فضيحة تصوروا فضيحة في الأوليمب إذن فلتحكم أنت يا كبير الآلهة في هذه القضية من من الأجمل لتستحق هذه التفاحة ها أنا؟ نعم أنت تكلم يا رب الأرباب ما لك وقد أسقط في يدك لا لا سوف أفصل في هذه القضية بالطبع فأنا كبير الآلهة وفي مثل هذه القضايا لا يفصل فيها إلا أنا كبير الآلهة إذن قل يا رب الأرباب من منا الأجمل أنا أفروديد ربة الحب والجمال أم أنا أثنى ربة الحكمة أم أنا هيرا ربة الجاه والسلطان و وزوجته الأجمل هي... هي هي من يا زيوس يا زوجي أوه. أيها الآلهة دبروني وساعدوني أبولو ما رأيك في هذه الورطة هل عندك حل لها يا كبير الآلهة وإله البرق والرعض والصواعق زيوس أنا إله صغير ولا أستطيع أن أفصل في خلاف بين إلهات الأولمب فلو أني لصرت إحداهن على الأخرى غضبت علي الأخريات فاعفيني يا كبير الآلهة من الحر وأنت يا باشدوس أنا يا كبير الآلهة لا أتدخل فيما لا يعنيني فمن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه كفى حذرا يا زيوس عليك أنت أن تقول من هي الأجمل آه لا مفر علي أنا أن أحدد من هي الأجمل نعم يا سيد بعدلك وحكمتك ستختار منا الأجمل الأجمل الأجمل هي يا إخواني وأبنائي آلهة الأوليمب في الحقيقة أن الأجمل هي بالتأكيد واحدة من الإلهات وهي معنى الآن في هذا الحفل العظيم وهي بالتحديد تعرف نفسها جيدا يا حبيب. يا حبيب. يا حبيب. يا حبيب. شكرا لكم, لكم. ولنعود الآن إلى بهجتنا وسعادتنا ولنكمل حفلنا العظيم نعم فلنكمل حفل الليلة ولنستمتع بنبيذه فياستوس إلى الحدادة والنار الأعرض فنصرب نخبر إله الأعرض ما هذا يا كبير الآلهة إنك لم تقل شيئا أقسم إذا لم تحدد من هي الأجمل منا فلن تخلو معي في غرفة واحدة أبدا وسيكون لي معك شأن آخر يا زوجتي العزيزة هيرا هذا موقف صعب وضعت فيه موقف صعب زوجي لا يعرف من هي الأجمل هنا نعم موقف صعب ومحير عليك أنت أن تحدد من هي الأجمل والآن اسمعوا جميعا يا إخواني وأبنائي آلهة وإلهات الأولمب تفضعوا <تصفيق> <تصفيق> أعطوني وقتا كي أحدد من هي الأجمل فأنا لا أريد أن أضع نفسي موضع شبه إذا تصرفت بسرعة وبلا روية حيلتي فعلتها ها هي سعادتهم ونشوتهم قد انقلبت إلى غم ونكد زوق يا زيوس يا كبير الآلهة وأنت يا هيرة يا إلهة السلطان والجاة ويا زوجة رب الأرباب مرارة الشقاق وأنت يا فروديت يا ربة الجمال والحب ها هي هيرة تنظر إلى سوقها السيوس نظرات متوعدة حتى لا يختارك أنت رغم جمالك الفاتن الذي جعل الآله تتصارع أبصارها الأطسى حول جسمك الخصب وتسري لعفة في أذرعهم القوية وهم يحلمون بضم هذا الصدر الناهد وأيديهم تلتف على وسطك المياس أما هذه الإلهة أسنة إلهة الحكمة أين هي الحكمة يا أسنة آه. سرعان مضعت حكمتك عندما عشقت ذاتك لقد تعرب الآلهات جميعا من تحديد الأجمل ومن يستطيع أن يفعل ذلك وينجو من انتقام الأخریات اشربوا وارقصوا لان زیوس و هيرا لم يدعوانی الى الحفل فانا خبيحة الساكل انفذ الرم و ولكن انا الان غائبة عن الحفل ومتواجدة فيه نهم متواجدة بينكم الهان لقد بدأ الليل ينكسر وخيوط الصبح تأخذ ظهورها وكبير الآلهة ما زال يفكر في حيره هيرا تقدم أظافرها وتلقي إليه نظراتها المتوعدة ترى هل يوفق زيوس إلى حل يرضي جميع الإلهات ها هو زيوس قد وقف هاشا باشا ممسكا بسولجانه. ربما يكون قد اهتدى إلى حل لهذه المشكلة هيا يا كبير الآلهة نريد أن نعرف من هي الأجمل تكلم يا رب الأرباب إذا انتظرنا أكثر من هذا فإن الشمس سيتأخر شروقها فأنت تعلم أني أنا إله النور وإذا لم أنصرف لعملي وأركب الشمس مركبة الذهبية من الشرق إلى الغرب فيظل الظلام يغمر الكون وتتوقف الحياة اخواني وابناء الالهة والالهات بعد تفكير عميق وحتى لا اضع نفسي في موضع احسد عليه ولكي لا اكون موضع شبهة قررت الآتي مرسوم اولمبي باسمي انا زيوس رب الأرباب وإله البرق والرعد والصواعق وتحسّبا لأي حساسيات ولكي أكون في هذه القضية محايدا قررت الآتي أولا تحال القضية برمتها من هنا من قمة جبل الألمن إلى أسفل إلى الأرض نعم إلى الأرض إلى الأرض لقمة الأوليمب إلى أحد عبادنا من البشر ثانياً ما يحكم به هذا العبد من عبيدنا هو حكم نهائي لا رجعة فيه يا كبير عليها. هذا حل عادل والكل موافق عليه. ولكن من هو هذا العبد من البشر؟ الذي سيكون الحكم في هذه القضية يا كبير الآلهة انتظر يا أثنى حتى أكمل ما قررته من حكم اسمع يا أبولو أمرك مطاع يا كبير الآلهة فلترسل مركبتك الذهبية الشمس وتشرق بها ليستيقظ البشر هيا فلننتظر لحظات إخوتي وأبنائي آلهة وإلهات الأوليمب إلى أن يغمر أبولو بكوكبه المشرق المتأجج الكون ويبعث دفء الشمس الحياة فيستيقظ كل ما على الكون فلننتظر لحظات لقد بدأت الحياة يومها الجديدة على الأرض فلننظر جميعا من هنا من قمة جبل الأولمب إلى أسفل حيث الوادي الأخضر السندسي ونلقي بالتفاحة إلى أول بشر يقع عليه بصرنا هيا ها هو انظرنا هناك هناك فتى يجلس على شاطئ النهر يستمتع بالدفء فتى ذو غرة مشرقة وابتسامة حلوة ما تكاد تفارق ثغرة إنه باريس ابن برياموس أحد عبادنا من البشر إنه جم الحياء يلقى الجميع ببشاشة وود فتن رائع الجمال سليل الملوك سألقي إليه بالتفاحة وعليه أن يختار من من كنا الأجمل أينوس إله الريح أمرك مطاع يا كبير الآلهة ستحمل رياحك الطيبة هذه التفاحة الذهبية وتلقي بها في يد باريس ابن برياموس الجالس في سهول تروادة الخضراء على ضفة النهر حيث أراه أمامي الآن مشيئة رب الأرباب مطاع ماك أياته الآلهة؟ من الذي ألقى بهذه التفاحة الذهبية؟ ها. وما هذا الذي كتب عليها؟ مكتوب عليها للأجمل للأجمل. ما معنى هذه العبارة للأجمل؟ هل هذا لغز؟ ومن هي الأجمل هذه؟ أنا أنا الأجمل يا بارس. أنت؟ نعم أنا أنا الأجمل. أنا هيرا ربط الجاهي والسلطان بل أنا الأجمل يا رب الأرباب ومن أنت أيضا؟ أنا أثناء ربط الحكمة أثناء ربط الحكمة وهيرا ربط الجاهي والسلطان هل هل أنا هل أنا في حلم؟ لا تستمع إليهما يا باريس الأجمل هي أنا أنت أفروديت ربط الحب والجمال الجمال يا باريس، هل ترى أنا الأجمل يا باريس؟ من المؤكد أن أنا أنني أحلم. نعم، أنا أحلم الآن. من المستحيل أن تكون هذه اللحظات حقيقة. هيرا رب الجاه والسلطان، وآثنا رب الحكمة، وأفردت رب الحب والجمال هنا ومعي أنا. هذا هذا حلم، هذا حلم. بل حقيقة يا باريس. حقيقة كيف؟ أنا أنا لا أفهم شيئا. اهدأ يا بارس. اهدأ. سأخبرك بكل شيء. هذه التفاحة التي بين يديك مكتوب عليها للأجمل. أليس كذلك؟ بلا. وأنت يا بارس، ألا تحب أن تملك الدنيا؟ بلا. إذا أعطيتني هذه التفاحة، سأمنحك الجاه، ونعم عليك بسلطان الدنيا وملك الأرض. تأمر فتضع، تطلب فتجد. ها؟ الجاه السلطان نعم الجاه والسلطان الثراء عند الدنيا أعطني التفاحة يا بارس أه أه خذي لا لا انتظر يا بارس لا تتسرع، من الحكمة أن تفكر في الأمر جيدا قبل أن تقرر كيف هذه التفاحة هي لي أنا ربة الحكمة سأمنحك المجد والشهرة والعقل والعلم ألا تراب في أن تكون حكيما مشهورا ينعم بالمجد وكيف أصل إلى كل هذا سأمنحك كل هذا لو أعطيتني تفاح فأنا أنا الأجمل يا بارس أنا الحكمة أنا الأجمل ها أعطني تفاح بارس أعطني تفاح خذي أبعدني يا بارس انتظر يا ابن برياموس ملك تروادة لا تتعجل التفاحة الذهبية لي أنا فأنا ربة الحب والجمال أنا أفروديت يا آلهتي الألما ماذا أفعل أين هو طريق الصواب هل هل أترك الجاه والسلطان؟ هل أضيع من يد الحكمة هل أعيش بدون الحب والجمال تبرين يا أليهة الأولمب ماذا أختار؟ ماذا أختار؟ اختر الجحة والسلطان بل اختر الحكمة بل الحب والجمال إنني... إنني في حيرة كل من كن تعرض علي عرضا أريده وأتمناه لكن لكن ما هو الأفضل؟ أنا في حيرة ما هو الأفضل؟ لابد أن ألعب لعبتي الأخيرة للحصول على التفاح إنه شاف ولو تبدلت له في صورة أجمل نساء الأرض فلن يستطيع المقاومة وسيعطيني الدفاح فأنا الحق بها نعم سوف أتبدل له في صورة هيلين سوف أكتمني لها هيا هيا باريس لا تتردد أعطيني الدفاح أعطيك الجاه والسلطة بل أعطينيها يا باريس أعطيك الحكمة باريس اقترب مني يا باريس اقترب من أنتي؟ أنا الحب أنا الجمال أنا أدمل نساء الأرض هل ترى؟ اقترب اقترب أكثر أكثر أكثر أنتي حبيبتك حبيبتي أنا نعم يا بارس، أنا هيلينة حبيبتك يا حبيبي لقد طال شوقي لك وهأنا ذا بين يديك لتتحول الأحلام إلى حقيقة الأحلام الحقيقة هيلينا أجمل نساء الأرض أين أنا بجانبي يا حبيبي مستحيل أنا أحلم أنا أحلم عشت عمري كله أحلم أن ولو ولو عن بعد يا هيلنا لكنني الآن بين يديك يا حبيبي هيلنا حبيبتي يا من النفس وخفقة القلب وبسمة الربيع وأنجودة العاشقين تعالي تعالي يا روح الروح ويا نور الحياة اقترب مني يا هيلنا اقترب أكثر أكثر أكثر, أكثر دعيني أضمك إلى صدري دعيني ألثم ثغرك لأذوق حلو الحياة ونشوتها تعالي. لا لا يا فارس ابتعد عني لا تلمسني أرجوك لو اجتمعت كل آليات الأوليمب فلن يبعدوني عنك بعد الآن ولكن ولكن ماذا ماذا يا خفقة القلب هل تريد أن أكون لك وحدك نعم يا هلينة إذن لي شرط واحد حياتي كلها ملك لك يا حبيبتي وحياتك هي حياتي يا حبيبي فنحن روح واحدة في جسدين. ولكن ولكن ماذا التفاحة الذهبية ماذا بها أريدها ها هي دي يا حبيبتي هي لك أنت شكرا لك أيها الواشق الولهان الأجمل أنا الأجمل لقد فزت بها أنا الأجمل <تصفيق> ماذا حدث أنت أنت لست هيرينا لقد تبدلت في صورة أخرى لقد خدعتيني حتى حتى حصلت على التفاحة الذهبية لماذا فعلت بي ما فعلتي لماذا لقد صدقته فلماذا تكذبين علي وتمزقين فؤادي لماذا أخذتيني إلى الجنة ثم تقذفين بي إلى الجحيم لماذا لماذا لا تحزن يا باريس كيف؟ ألا تريد هيلينة؟ وأين هي هيلينة؟ ستكون لك يا باريس الخداع ليس من طبع الآلهة فليطمئن قلبك هيلينة ستكون لك ولكنها هناك بعيدة في بلاد اليونان زوجة لمينيلاوس شقيق الملك أجاممن ولكن بمساعدتي لك أنا أفروديد إلهة الحب والجمال ستكون لك سأجعلها تحبك ولن تستطيع الحياة بدونك ها؟ وزوجها منيلاوس ملك إسبرتا ماذا به إنه يحبها لقد عاش مع أهلين في سعادة وهناء ولكنها ستحبك أنت وتترك ها قلبي يحدثني أن شيئا ما رهيبا سوف يحدث لا تخش شيئا سوف أفي بوعدي إن كون هيلينا زوجة لمينلاوس لن يكون سوى عقبة تافية سوف أتجاوزها لتحقيق أمنيتك لقد اخترتني دون هيرا وأثنى وعطيتني التفاحة الذهبية وأنا بدوري لن يعوقني شيء عن الوفاء بوعد قطعته على نفسي فليطمئن قلبك هيلينا ستكون لك وحدك كيف وما السبيل إليها وهي بعيدة عني في إسبرتا في بلاط مني لاوس باليونان وأنا هنا هنا على سفح جبل إيدا بترواضة اسمع ما أقوله لك جيدا عليك أن تعود إلى قصر أبيك ملك ترواضة وتحصل منه على بعض السفن لكي تقوم برحلة إلى بلاد اليونان ثم تذهب إلى قصر مني وتنزل عليه ضيفا وهناك سأكون في انتظارك وسوف أدبر لك كل شيء ولكن ولكن ماذا افعل ما أنصحك به إذا كنت حقا ترغب في هيلنا سأكون معك هناك وسألقي سهام الحب إلى قلبها حتى أجعلها لا تتصور الوجود بدونك وستهرب معك إلى هنا. إلى طروادة حيث تنعم بحب خالد وحياة سعيد وترتشفان كؤوس الهوى سأنفذ على الفور نصيحتك الغالية هيا هيا يا بارس هيا هيا من أجل هيلنا يفعل المحب ما هو أكثر من المستحيل فستطعت بعد مجهود شاق أن أقنع أبي برياموس ملكة الواضة أن يعطيني هذه السفن التي ستنقلني إلى هناك إلى إسبرتا حيث حبيبة قلبه لنا إنني لم أستطع أن أخبره عن السبب السبب الحقيقي لرحلتي فلو كان قد عرف الحقيقة بالتأكيد كان سيرفض منحي هذه السفن ولكني كذبت عليه وقلت له إنها مجرد رحلة لزيارة اليونان ومد جسور الصداقة وتدعيمها بيننا وبين مينيلاوس أي بوسيدون إله البحر اجعل أمواجك هادئة نافيقة بسفن عبدك باس أي أيولوس إلى الريح ابعث بريحك طيبة لتملأ شراع سفني وتدفعها إلى اليونان بسرعة حيث ألتقي بأنشودة فوادي حبيبة القلب هيلنا أيها البحارة العظام فلتنشر الشراع ونتقدم صوب اليونان مرحبا بك في قصر يا أيها الشاب بارس موفدا من قبل والدك العظيم برياموس ملك طرودة وأرجو أن تسعد بضيافاتنا لك هنا في سبارتا شكرا لك أيها الملك العظيم والقائد الشجاع من الأوس إن حضورك وتشريفك لنا هنا مبادرة عظيمة الفائدة على شعبين في سبارتا وتروضة نشكر عليها الصديق برياموس والدك العظيم أيها الأمير وستكون فاتحة خير كبير على علاقات الصداقة والود بين الشعبين الصديقين وإنني باسم الشعبي هنا أرجو أن تحمل لصديقنا العزيز والدك بعد أن تكون سعدت بإقامتك معنا هنا تحيات الصادقة مع موفور رفاهية لشعب طروادة العظيم في ظل قيادته الرشيدة أشكرك يا سيد العظيم نيابة عن والد الملك برياموس وعن شعب طروادة على هذا الاستقبال الحافل والود الصادق الذي أبديتموه بنية مخلصة وصداقة صادقة والآن يا صديقنا العزيز باريس كيف حال شقيقك القائد الشجاع هكتور في خير حال أيها الأمير أيها الملك من الأوس ماذا تريد أيها الرسول أنا رسول موفد إليك يا مولاي من قبل الملك أجممن أخيك وماذا يطلب أخي الملك أجممن أيها الرسول لم يخبرني عما يريدك من أجله يا سيدي ولكنه يريدك أن تذهب من فورك للقائه في قصره لأمر هام إذا أيها الرسول وأخبر الملك أجام من أني قادم إليه في التو واللحظة أمرك يا سيدي أيها الأمير الصديق باريس أنت هنا في بيتك وكل ما تطلبه مجاب فعلى الرحب والسعى شرفتنا بزيارتك لنا وأرجو أن يطيب لك مقامك هنا فأنت لم تصبح غريبا عنا منذ اللحظة لك أن تتجول ما شاء لك التجول فأني مضطر أن أتركك هنا في رعاية الآلهة وأهل بيتي لك أذهب إلى لقاء أخي الملك يا جممن واسع السلطان أرجو أن تقبل عذري فلتذهب يا سيدي طرعك آلهة الأولمب وشكرا لك على هذا الترحيب الكبير الذي لقيته منكم وداعا وفي رعاية الآلهة وإلى لقاء وداعا يا سيدي ها, ها أنت هنا يا بارس في قصر من الناوس وقد تركه صاحبه وخرج للقاء أخيه ها أنت لا تبعد كثيرا عن حبيبة قلبك هيلينة نعم هي قريبة مني بل إني, إني, إني, إني أكد أراها وألمسها هنا في هذا القصر الذي تعيش فيه هيلنا. أجمل نساء الأرض إنني أشم عطرها الفواح يغمر المكان برائحته الأخاذة وأسمع دقات قلبها تناديني أنا هنا يا هيلنا. أين أنت؟ لم أعد أستطيع الانتظار هلينة هلينة هلينة هلينة هلينة هلينة هلينة الالياذة الالياذة للشاعر اليوناني القديم هوميروس يكتبها للإذاعة هلال أبو عامر وعلي عزب. هذا من أخرق هلال أبو عامر. هذا البرنامج الثقافي من القاهرة.